الله لا اله الا الله لا يجمعنكم الى يوم القيامه لا ريبه فيه ومن احبق من الله حديثا فما لكم في المنافقين فئتين والله اركسهم مما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضله الله ومن يظلم الله فلن تجد له سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فَلاَ تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ أَحَدًا وَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَلاَ تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيْتَاقٌ أَوْ جَاءُكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَنْ يُقَاتِلُوكُمْ أَوْ يُقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ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 تَجِدُونَ آخَرِينَ يُرِيدُونَ أَن يُؤْمِنُوكُمْ وَيَآمَنَ قَوْمُهُمْ كُلَّمَا رُدُّوا إِلَى الْفِتْنَةِ أُلْقِفُوا فِيهَا فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَلَكُؤ إِلَيْكُمُ السَّلَمَ وَيَكُفُّو أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَقَتِلُوهُمْ حَيْثُ تَقِفْتُمُوهُنَّ وَأُولَئِكُمْ جَاهِلٌ لَّكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ مُّبِينٌ